لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ل ع ل ن م ا ل ا س ل ا م ي ن ولا ي م و س و ن ه النابلسي للعلوم ن ا أمر ا ل ل ه به ب أن يوصل ويخشون ر ه م و ي خ و ن ه و ا ل ذ موسوعه النابلسي ا للعلوم أ ق ا ا ل ا س ل ا ق و ا و ي م و س و ع م ا ا ل ل ه ب ل س ي ل و ي ف س د و ن في الاسلاميه و ف ر ح و ا ب ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ف ر ح و ا ب ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ل ي ل ه ا ل د ت و م ح ن د ا ت ب ل و ب اسماء الله م ا ل ذ ي أ و ح ي ن ا إليك